الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعملها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 كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف